أن تهدو من أضل الله، وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ سَبِيلَ وَادْعُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أُولِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 وَأُلَّا إِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا